بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا اولي اجنحه مثنا وثلاث وربا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 فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم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 وَإِنْ يكذبوك فَقَدْ كذبت رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُؤْجَرُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ أَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُومِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إن إنما يدعو عزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سوء عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يضل مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون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 ومكر أولئك هو يبون والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تأمل من أنسا لا تضع إلا بعلمه وما يعمر من مؤمن ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يسير مرتوي البحران هذا علب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا تخرجون عله تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضه ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو تمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون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 إِنْ يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو خلت إلى حملها لا يؤمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فَإِنَّمَا يتزكى لنفسه وَإِلَى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحور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 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذب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 فكيف كان كيف ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وعمر مختلف الألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه كذلك إن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 وعزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبون ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه وفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا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 جنات عدن يدخلونها يعلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حريب وقالوا الحمد لله الذي أَذْهَبَ عنا الحزن إِنَّ ربنا لغفور شكور الذي أعلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم ناو جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا اخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمذكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير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 فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فهم عَلَى بَيِّنَةٍ منه بل إِنْ يعد الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْتِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تذولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَعَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا عَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُوا أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يعيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله ترديلا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 وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الْأَرْضِ إِنَّهُ كان عليما قديرا ولو نؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى